ذات الصدور أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك فان الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحط الحق بكلماته إن وأنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من من ولي ولا نصير